صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لامرى تلك آيات الكتاب الحكيم اكانا للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين ان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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات ودعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله